وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدوا من المشركين ثم لم يقصوكم شيئا ولم يُظاهروا عليكم ولم يُظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم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 كيف وإي يظهر عليكم لا يرضو فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون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 فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَنَّهُمْ كَفَرُوا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 وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال نقتربتموها وتجارت تخشون كسادها ومساكن ترضونها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل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 ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله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 كثير من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكذون الذهب والفضة ولا ينقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.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 ذَٰقَ إِلَى لَكُمْ فَارُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الثَّقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ حَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيل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 إذ أخرجه الذين كفروا ثاليتين هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. وَجَعْلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَى وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ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 لو خرجوا فيكم ما زادواكم إلا خبلوا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتن يبغونكم الفتن توفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين لقد بَتَغَوْنَ فِتْنَةً مِنْ قَبْلُ وَقَلَبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أم اللَّهُ وَهُمْ كَارِهُونَ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ أَذلِي وَلَا تَفْتِنِي أَلَافٌ فِي فِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالكَافِرِينَ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 هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أي يصيبكم الله بعذاب من عد أَيْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعذابٍ مِن عِدِّهِ أَوْ بِأَيْدِينَا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 ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجا او مغارات او مدخلا لولوه اليهم وهم يجمعون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 ولئن سألته ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم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 ك الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوتهم وأكثر أموالهم وأولادهم فاستمتعوا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كمستمتع ال الذين من قبلكم بخلاقهم وخدتم كالذي خضوا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 يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلط عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهم بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكون خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة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 فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُم مُّنكِرُونَ فَأَعْقَبَهُم مِّنْ نَّفَقٍ فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهُمَّ مَا وَعَدُوا وَبِمَا كانوا يكذبون أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبُ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخَرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ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 Sesudahnya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya. Inilah Allah, Yang Maha Pengampun Dan Maha Pemaaf. Dan yang berjalan lebih wa'adzalluhum jannah tejri tahtah al anhar qalidin fiha abda, zalkal fauz al ghaizim, w'immahaulakum min al a'rab munafquun, w'immahil al madinah maradun al nifaqilat alamuhum nahlu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 الله هو التواب الرحيم، وَقُل اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغِيبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين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 يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجين والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به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 وَمَن كَانَ يَسْتَغْفِرُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن نَّوْعَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدٌ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ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 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاب يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم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 فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وليُذِر قومهم وليُذِر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين ينونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين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 وَأَمَّنَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُوا فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إلَى رِجْسِهِمْ وَمَا تُوَهُّمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَلُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكَرُونَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ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 Alaihi tawakkal tu, Wahyu Rabbul Arshil Al-Ghazī.